بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ماتل للمحسنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرة هم موقنون اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون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 يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وَإِن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما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 يا بني يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور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 وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن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 اميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد والبحر يمد من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 الله هو العلي الكبير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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجحدوا بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها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 أخشى يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر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 Love